حضنك ضي وحشني لسه سكت وقلبي همه يوم ما انسى غير تحو مش عارف ازاي وبعد سنين حضنك ضي وحشني افليسني دلوقتي ما تقولش بكره استا بتنسى ما تقولش هو انت علي استا تو قلت هم يمنوا مسائي وبعد سنين حضنك بي وحشن لسا ستك وقل بي ومي ومي ومي وصير هلطح مش عارف ازاي وبعد سنين حضنك بي وحشن لسا